الشخص اللي أصلاً عنده قبول للخير هو الذي تعال واقبل عليه الكأس الفارغ الجاهز للملء بالماء هو الذي تملؤه أما الكأس المليان الذي يستطيع الذي تحتاج إلى أن تخرج ما فيه ثم تملأه مرة أخرى فهذا لا تنشغل به وعندك ما هو فارغ فقال الله تعالى وما يدرك لعله يزكّى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى ولايك الصناديد الذين هم معرضون عنك أصلاً أما من استغنى فأنت له تصد. يعني تقبل عليه وما عليك الا لا انت عليك أن تبلغ الرسالة فقط أيها الداعية أنت عليك أن توضح الخير للناس أيها الداعية وما عليك أهتدوا أو ماهتدوا ما هذا إلى الله تعالى أنت عليك البلاغ فقط أن تبلغهم الرسالة ثم قال الله وأما من جاءك يسعى اللي هو ابن مكتوم الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتلهى بهؤلاء كان يمكن يصرف له ولو شيء من الوقت